114. ويذكر من يخشى 115. ويتجنبها الأشقى 116. الذي يصل النار الكبرى 117. ثم لا يموت فيها ولا يحيا 118. قد أفلح من تزكى